أحسن الله ليكم وبارك فيكم ونفعنا الله بما قلتم وغفر الله لنا ولكم وللمسلمين يقول السائل شيخنا هل هناك فضل للروضة الشريفة وهل صلاة النافلة والدعاء والذكر فيها من سنن الصحابة الـ الـ الروضة الشريفة ورد فيها فضل فقد صح في الحديث عن نبينا عليه الصلاة والسلام أنه قال ما بين بيتي ومنبري روضة من رياض الجنة وهذا يدل على فضيلة هذه البقعة وهي في مسجد النبي عليه الصلاة والسلام ومسجده صلى الله عليه وسلم مكان للصلاه والذكر والدعاء وتلاوة القرآن بل هذا هو شأن كل المساجد كما قال الله تعالى في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه فهي أماكن للصلاة وقراءة القرآن وذكر الله والدعاء وهذه بقعة في المسجد مفضلة ذكر النبي عليه الصلاة والسلام تفضيلها ويستحب فيها ما يستحب في المسجد من صلاة وذكر ودعاء وتلاوة القرآن يستحب فيها ما يستحب في المسجد ليس لها أمر تختص به دون المسجد وإنما يستحب فيها ما يستحب في المسجد وهي بقعة مفضله بقعة مفضلة وصلاة النافلة فيها أيضا لها فضلها ولها مكانتها ولهذا جاء عن مالك بن أنس رحمه الله أنه كان يقول ما معنى صلاة الفريضة في الصف الأول أحب إليه والنافله في الروضة أحب إليه له كلام هذا معناه صلاة الفريضة في الصف الأول لأن الصف الأول الآن خارج الروضة في زمن عثمان زاد عثمان رضي الله عنه المسجد من الجهة القبلية فأصبحت الصفوف الأولى خارج الروضة ليست بين المنبر والبيت وبيت النبي عليه الصلاة والسلام وجاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أحاديث كثيرة في تفضيل الصفوف الأول ولو علم الناس ما في الصف الأول ثم لم يجدوا إلا أن يستهموا لاستهموا عليه جاء عنه أحاديث كثيرة في تفضيل الصف الأول ولهذا إذا كانت الصلاة الصلاة الفريضة المكتوبة فأداؤها في الصف الأول أفضل وأما النافلة فهي في الروضة أفضل وإذا ازدحم ازدحمت الروضة في مثل هذا الوقت فيصلي الإنسان في أي مكان في المسجد ويجلس ويرابط والرباط وانتظار الصلاة إلى الصلاة ذاكرا لله تاليا لكتابه مشاركا في حلقة العلم ومجالس العلم التي تقام ويبين فيها الحلال والحرام والأحكام فهذا كله فيه خير عظيم نعم احسن الله عليكم يقول السائل هل, تشرع هل يشرع زيارة قبر الرسول صلى الله عليه وسلم للوداع قبل ان يسافر الحاج إلى بلده ليس على هذا ما يدل عليه ليس على هذا ما يدل عليه الذي جاء في السنة عنه صلوات الله وسلامه عليه يفيد عدم مشروعية التكرار والمعاودة قال عليه الصلاة والسلام ولا تجعل قبري عيدا ولا تجعلوا قبري عيدا وصلوا عليه فإن صلاتكم تبلغني حيث كنتم لا تجعلوا بيوتكم قبورا ولا تجعلوا قبري عيدا وصلوا علي فإن صلاتكم تبلغني حيث كنتم فالمسلحك في حق المسلم الاكثار من الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وإذا كان قصد الزيارة فالزيارة تشرع في بعض الأحيين وكان بعض الصحابة إذا قدم من سفر أتى إلى قبر النبي عليه الصلاة والسلام وسلم فهذا الذي يسرع أما تخصيص أوقات معينة للزيارة مثلا يقول الإنسان كل سبت مثلا أو يقول مثلا كل ليلة بعد صلاة العشاء أو نحو ذلك هذا يدخل في قوله عليه الصلاة والسلام لا تجعل قبر عيدا لا تجعل قبر عيدا والعيد هو من المعاودة بعود اليوم أو عود الاسبوع أو عود الشهر أن يخصص الإنسان وقتا يعاود فيه ويكرر فيه الزيارة أما إذا كانت على خلاف اتخاذه عيدا مثل إذا قدم من سفر أو نحو ذلك فهذا أمر مشروع وهو من الأعمال الصالحة وقد قال عليه الصلاة والسلام زوروا القبور فإنها تذكركم الآخرة ولكن ينبغي على من زار قبره صلى الله عليه وسلم أو قبر غيره أن يعمل بوصيته عندما قال عليه الصلاة والسلام زوروا القبور ولا تقولوا هجر زوروا القبور ولا تقولوا هجرة والهجر هو الباطل من القول سواء كان استنجادا بالمقبورين من دون الله استغاثة بهم أو صياحا ورفعا للصوت عويلا أو مكثا طويلا فإن هذا ينهى عن من يزور القبور المكث والعكوف عند القبور أو نحو ذلك من الأعمال التي جاء الإسلام بالنهي عنها فمن زار قبره عليه الصلاة والسلام او قبر غيره من الصحابة او عموم المسلمين يزورها الزيارة المشروعة للسلام عليهم والدعاء لهم وكان ابن عمر رضي الله عنهما اذا زار قبر النبي عليه الصلاة والسلام يجعل القبلة خلفه والقبر امامه ثم يقول السلام عليك يا رسول الله ثم يقول السلام عليك يا ابا بكر ثم يقول السلام عليك يا ابتاه يعني عمر رضي الله عنهما ثم ينصرف ما كانوا رضي الله عنهم يمكثون ويبقون الأوقات الطويلة ولا كانوا أيضا يرفعون أصواتهم إن الذين يغضون أصواتهم عند رسول الله أولئك الذين امتحن الله قلوبهم للتقوى والنبي عليه الصلاة والسلام محترم حيا وميتا صلوات الله وسلامه عليه نعم أحسن الله يقول السائل تأتيني وساوس خطيرة تجاه صفات الله والعياذ بالله خصوصا في الصلاة وعند تلاوة القرآن العمل الجزاكم الله خيرا هذه الوساوس حمان الله جميعا منها من الشيطان ومما يلقيه الشيطان في نفس الإنسان قال الله تعالى قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس والوسواس الخناس هو الشيطان قال ابن عباس رضي الله عنهما قال ذاك الشيطان إذا غفل الإنسان عن ذكر الله وسوس واذا ذكر الله خنس اي ابتعد عن الإنسان وعلاج هذه الوسوسة بالتعود بالله من الشيطان الرجيم كما امر الله قل اعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس وايضا بدعاء الله عز وجل والمحافظة على الأذكار أذكار الصباح والمساء وأدبار الصلوات وعند النوم وتلاوة القرآن وأيضا تعلم العلم النافع الذي يطرد هذه الوساوس وقل جاء الحق وزهق الباطل فإذا اشتغلت بالعلم النافع ولا سيما التوحيد وعلم العقيدة وأصول الإيمان فاشتغالك بهذا العلم وعنايتك به فيه عمارة لقلبك بالعلم النافع الذي يساعد بإذن الله تبارك وتعالى على طرد هذه الوساوس وما دمت متضايقا منها كارها لها دافعا لها فأنت على خير وقد قال بعض الصحابة للنبي عليه الصلاة والسلام إن أحدنا يجد في نفسه ما أن يخر من السماء أحب إليه من أن يتكلم به فقال عليه الصلاة والسلام أوجدتم ذلك قالوا نعم قال ذاك صريح الإيمان وقوله عليه الصلاة والسلام ذاك صريح الإيمان أي المدافعة والكراهية فما فمدوم تكارها لهذه الوساوس مبغضا لها ساعيا في طردها من نفسك فهذا صريح الإيمان وهذا خير عظيم فاستمر على هذه المدافعة وعلى هذه الكراهية للوساوس والتعود بالله من الشيطان الرجيم والعناية بالعلم النافع وسترى العاقبة الحميدة بإذن الله تبارك وتعالى نسأل الله جل وعلا أن يمنى عليك وعلى جميع المسلمين بالشفاء والعافية نعم. احسن الله عليكم يقول هذا السائل هل في قولك لشخص ما ادعو لي منافية لحسن التوكل وماذا أقول لمن يكثر هذا القول ويطلبه من الإخوان بكثرة؟ يقول ابن تيمية رحمه الله إن هذا الطلب إذا كان من باب الإحسان الى الغير ونشر الدعاء دعاء بعض المسلمين بعضهم لبعض فهذا لا بأس به ونبينا عليه الصلاة والسلام قال سلوا الله لي الوسيلة سألوا الله لي الوسيلة فهذا من باب نفع المسلمين. بأن يدعو بعضهم لبعض وأن يكون شأنهم الدعاء العام وإذا قال المسلم إذا دع المسلم لأخيه فإن الله وكل ملكا يقول ولك بمثل ذلك ولك بمثل ذلك ولهذا الثواب الذي يترتب على دعاء المسلم لاخوان المسلمين ثوابا عظيم لا يقدر قدره الا الله واذا اردت ان تعرف شيئا من ذلك خذ حديثا واحدا في هذا الباب رواه الطبراني في معجمه بسند حسن أن النبي عليه الصلاة والسلام قال من استغفر للمسلمين والمسلمات كان له بكل واحد منهم حسن من استغفر للمسلمين والمسلمات كان له بكل واحد حسن أنت الآن لو قلت اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات هذه الجملة كم لك فيها من حسنه النبي عليه الصلاة والسلام قال لك بكل واحد منهم حسنه وليس هذا مختصا بالمسلمين الأحياء ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذين سبقون بالإيمان فإذا قلت اللهم اغفر المسلمين والمسلمات أجرت من الحسنات بعدد المسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات من زمن آدم إلى أن يرث الله الارض من عليها. فكم هي من حسنة مليون مليونين ثلاثة أربعة ملايين لا يعلمها إلا الله سبحانه وتعالى تنالها إذا قلت اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات. وكان نبينا عليه الصلاة والسلام إذا أتي بجنازة ليصلي عليها قال في دعائه اللهم اغفر لحينا وميتنا وشاهدنا وغائبنا وذكرنا وانثانا اللهم من أحيتوا منا فأحيي فأحيي على الإسلام ومن توفيت منا فتوفى على إيمان اللهم لا تحرمنا اجره ولا تفتننا بعده والله جل وعلا قال لنبيه صلى الله عليه وسلم فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات فإذا كان هذا القصد فلا شك أن في هذا خير عظيم ونفع عميم للداعي له ولعموم المسلمين عندما يكون الدعاء بينهم مبذولا بعضهم يدعو لبعض بالخير والهداية والمغفرة والرحمة وما أحوج أن ينتشر مثل هذا بين المسلمين هذا ونسال الله جل وعلا أن يوفقنا جميعا لرضاه وأن يصلح لنا شأننا كله وأن يهدينا سواء السبيل اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمه أمرنا وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا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 اللهم واعدهم إلى ديارهم رابحين غانمين سالمين يا ذا الجلال والإكرام وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على...